Book two Kahdeksankymmentä Tisatun Imperatiivi yksi Al-amr amr Al Sinä olet niin laiska ألا أولين لايسكا أنت كسول كثيرا هل لا كنت غير هكذا أنت كسول كثيرا هل لا كنت غير هكذا سينا نكوت بيتكان ألا نكو نين بيتكان أنت تنام كثيرا هل لا نمت اقل من هكذا أنت تنام كثيرا هل لا نمت أقل من هكذا؟ سينا تولتنين مُؤهَّن. ألا تُلَتَّنين مُؤهَّن؟ أنت تأتي متأخراً كثيرا هل أتيت غير هكذا؟ أنت تأتي متأخراً كثيرا؟ هل لا أتيت غير هكذا؟ سينا ناورتنين كواهانيسستي. Älä naura niin kovaäänisesti. أنت تضحك بصوت عال. هل لا ضحكت غير هكذا؟ أنت تضحك بصوت عال. هل لا تضحك غير هكذا؟ سينابوحت نين هيليا. ألا بوهون نين هيليا. إنك تتكلم بصوت منخفض جدا. هل لا تكلمت غير هكذا؟ أنك تتكلم بصوت منخفض جدا. هل لا تتكلم غير هكذا؟ سنا جوات ليكا. جو نون باليون. أنت تشرب كثيرا جدا. هل لا شربت غير هكذا؟ أنت تشرب كثيرا جدا. هل لا تشرب غير هكذا؟ سنا توباكوت ليكا. أنت تدخن كثيرا جدا. هل لا دخنت غير هكذا؟ أنت تدخن كثيرا جدا. هل لا دخنت غير هكذا؟ سيناتي تين إنك تشتغل كثيرا جدا. هل اشتغلت غير هكذا؟ إنك تشتغل كثيراً جدا هل لا اشتغلت غير هكذا؟ سنا عيانين كوا. على عيانين كوا. أنت تسير بسرعة عالية. هل لا سرت غير هكذا؟ أنت تسير بسرعة عالية. هل لا سرعت غير هكذا؟ نوسكا يلوس إصحى يا, سيد مولر. إصحى يا سيد ميلر. إصحى يا سيد ميلر. استقى هيرامولا. اجلس يا سيد ميلر. اجلس يا سيد ميلر. جاك استمان هيرامولا. ابقى جالسا يا سيد ميلر. ابقى جالسا يا سيد ميلر. Olkaa kärsivällinen. Kun saburan. Kun saburan. Ei kiirettä. Huh, vakta kakifäjä. Huh, vakta kefien. Odottakaa hetki. Intaver lahva. Intaver lahva. Olkaa varovaisia. Kun hadiran. Kun hadiran. Olkaa ajoissa. Kun dakihan filmawahid. Kun dakihan fi elmawahid. Älkää olko tyhmä. Lätä kun rabbian. Lätä kun rabbian.